είκοσι languages. Πόσοι είναι; Έξι δισεκατοστά. Τρεις εκατοντάδες δεκαεννέα. أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا نعم. وأتكلم أيضاً شيئاً من الإيطالية. نمίζω πώς ميλάτε أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. إي غلوسες ميازون اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Καταλαβαίνω καλά αυτές τις γλώσσες. أستطيع أن أفهمها جيداً. أستطيع أن أفهمها جيداً. Το να μιλάς και να لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. كانوا أقوما بلا وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. سأشرح لك لمديورثونة باندا. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما إي أرثروسيساس إيني أركيتاكالي جيد تماما نطقك جيد تماما عندك لكنة بسيطة عندك لكنه بسيطه μπορεί να καταλάβει κανείς από που είστε. Η στατιγγος οιχης αν Η στατιγγος αν σας γλωσσα. Μα هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ بِحَوْبِي بِلِيَوْ خِرِّي سِمَوْبِيِّتَ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ أَفْتِي تِسْتِيْغْمِي؟ دَنْ خَيْرُهُ بَعْضُ لَعِيَّتَ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. ذنبرونا في مثوّت العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. تنهو كسخاسي. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.